qalbi bikum ya ala taamulum qalbi bikum ya ala ta بِحُبِّكُمْ أَنَا الذَّائِبُ وَمُنْسَيَمُ فَإِذَا وَقَفْتُ بِمَدْحِكُمْ atranna sallal jami' sallal jami' ala nabi بنيانا بنيانا بني بني اسمعني بارك الله بنيانا بنيانا هو حق جدك اجددك علي, علي, علي, علي ونخبه بنينا اه <تصفيق> بنينا ايع الضري اي حك بنينا بنينا حفيضك بفرج كلي يا الوري يا با وصلنا يبغى الشوق يوقلك جلنا عمار الواسطي يقول ابغى الشوق الا يا اياد جئنا ووصلنا يا اوت وصلنا نويا ان نزورك وصلنا وصلنا قبل شفنا يا واه هي صلوه الله اكبر روح <تزد language> الهادي اعاشر بنينا يا بني مينا يظلل وجه بنينا ايها اليك وسط القلب حضره بني انا لك وسط القلب حضره بني يا دمعه يطوف بها ابكي يا صلوات يا با علينا لك مشبوع وحعاني ابو زهره البدراوي يقول لك مشبوع وحعاني يا معلينا يا ينا يا معلينا بحب العتره يا رب يا معلينا يا يا يا يا قبل الحفل كنا ما يا ما يا اللي حبك نار بعدن اللي يحبك نار بعدن ماي وجها يا وجه الغير وجهك ماي وجهك مرجع عاد الاشكنان يقول ماي وجها نعف يدك عبيدك عبدك, عبدك جا جايب ماي وجهه لو أن مولاي باستعطف علي صلوات